ب س الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي بهجمين وعلى اله وصحبه ف اجمعين ل ل بظاهره من المرء أ ن يقول ما أ ر د ت ه او ما ينصرف إ ل ى اليمين ولا ينصرف عنها إ ل ا ب ن ي ة أ و ما يكون مستعملا فيها وفي غيرها ولا ينصرف إ ل ى اليمين إ ل ا ب ن ي ة مع بعض الصور الاخرى ا ل م ت م م ة لهذا الموضوع وسنتكلم ا ل آ ن ع ل ى الكفاره ك ف ا ر ة اليمين نصف ي الكفاره قوله تعالى فكثاره ت ل اليمين أول ما ك م كثوتهم تحذير ف اجتمع فيها نوعان من أ ن و ا ع الواجب الواجب المخير والواجب المرتب فهي في أ و ل ه ا مخيره وفي اخرها مرتبه فيلزم ا ل ح ا ن ث إ ذ ا حنث ل ي م ي ن ه أ ن يكفر ب أ ح د أ م و ل ا ث ل ا ث ة يتخيل بينها إ م ا أ ن يطعم ع ش ر ة مساكين أ و كسوتهم أ و تحرير ر ق ض ه حتى الترتيب في الايه ا ل ق ر آ ن ي ه اطعام ع ش ر ة مساكين أ و ك س و ة ع ش ر ة مساكين أ و أ ن يعتق ى ر ق ض ه وهذا الترتيب ليس لبيان ا ل أ و ل و ي ة بل ا ل ث ل ا ث ة سواء سواء في أ د ا ء الواجب إ ن أ ع ت ق فقد أ د ى الواجب و إ ن أ ط ع م ع ش ر ة فقد أ د ى الواجب و إ ن كفى ع ش ر ة فقد أ د ى الواجب كله يؤدي إ ل ى ن ت ي ج ة و ا ح د ة وهو مخير بين واحد من هذه ا ل ث ل ا ث ة أ ي ا فعله منها يكون مجزئا ومؤديا ً للواجب ف إ ذ ا عجز عن ا ل ث ل ا ث ة كلها عجز عن ا لا ث ل ث ة لا يجد ما يثق ع به ولا يجد ما ي ف س و به ولا يجد ما يطعم به عجز عن ا ل ث ل ا ث ة دفعه و ا ح د ة ما يستطيع ان يفعل أ ي واحد منها عند ذلك يجوز له أ ن ينتقل إ ل ى ا ل ط ي ا م فمن لم يجد فصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م الخصال ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ و ل ى ا ل إ ن س ا ن مخير في الواجب فيها ولكن الانتقال إ ل ى الصيام لا يكون إ ل ا بعد العجز عن واحد من الخصال ا ل ث ل ا ث ة عند ذلك يصير الواجب م ر ت ب ة لا ي ج د ز ان ينتقل إ ل ى ا ل ف ص ل ة ا ل ث ا ن ي ة إ ل ا بعد العجز عن ا ل ف ص ل ة الاولى فلا أن ينتقل إلى التكفير بالصيام يجد إ ل ا بعد العجز عن ا ل ص ط ة ا ل أ و ل ى وهي ا ل ت خ ي ر بين أ م و ر ث ل ا ث ة فما يفعله كثير من الناس من التكفير بالصيام مع ا ل ق د ر ة على الاتيان بواحد من الخطاب ا ل ث ل ا ث ة وهي الاعتاق أ و الكسو او ا ل إ ط ع ا م فهذا ليس بصحيح ا ل ما يصح صيامه وما فهذا هو بين الناس. اليوم فهذا الشائع الناس إذا إنسان عدت بين يمينة حلف ما لا يقتل ببالي ل ى الاطعام ولا ا ل ك س و ة أ م ا العتاق فليس بموجود ا ل آ ن لا يقتل ببالي ل ى الاطعام ولا ا ل ك س و ة يقول ص ا ح ب تريد مني أ ن أ ص و م ث ل ا ث ة أ ي ا م هذا الشيء الشائع بين الناس ع ا م ة ح ي ث كل مسلم يعمل هذا ولكن الشيء الشائع بين الناس بشكل عام هو هذا وهذا خ ط أ وباطل لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يصوم و لو صام شهرا ولو صام س ن ة ما يجزئ عن ك ف ا ر ة اليمين ما دام قادرا على الاطعام او الكسوه او الاعتاق ان كانت العشق م و ج و د ة لان هذا واجب و ر ت ب مثل ا ل ص ل ا ة عن قعود مع القدره ة على عليه تستطع مع القيام قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي القائمة لم تستطع فجالسه فلا يجوز للانسان أن يصلي ان جالسا ق حين يجوز ت د ر على القيام ف إ ذ ا ص ل جالسا ً مع قدرته على القيام تعتبر صلاته باطله ل أ ن هذا الواجب واجب مرتب فالواجب المرتب لا يجوز الانتقال فيه من خ ط ل ة إ ل ى خ ط ة اخرى إ ل ا عند العجز عن الخطه ا ل ا ل ا م في كفارة اليمين بين عزق أ و إطعام عشرة متاكين ل ك ل مسكين مد من غالب ق و ة البلد فاذا كان غالب قوت البلد البر فانه يطعم بره و إ ذ ا كان غالب ق و ة البلد الارز فانه يطعم ارز ك ص د ق الفطر اذا كان غالب قوت البلد التمر فانه يطعم, يطعم, يطعم مدا من الطعام والمد ة من الطعام تقريبا هو نصف كيلو او ما يزيد عليه قليلا ا ل ص ا ع أ ر ب ع ة أ م د ا د فالواجب في ص د ق ة الفطر ص ا ع وقد ق د ر ه ا ل ف ق ه ا ء تقريبا مع ا ل ا ح ت ي ا ط ا ل آ ن ينكيلو نصف هذا الذي ي خ ر ج ه ن ا في ص د ق ة الفطر هذا مع ا ل ا ح ت ي ا ط فالمد يساوي ربع هذا المقدار يعني حوالي 600 ا جرام تقريبا مع ا ل ا ح ت ي ا ط هذا مع ا ل ا ح ت ي ا ط ف ي ط ع م ه عشرة م س ا ك يكسو ن ل ل م ك يكفّر ي ن من أن مز الطعام بالطعام هذا إذا أراد أ أراد أن م ا إذا ي كل ف ر ب ا س و فإنه مسكين ا يقسع مسكين كل بما يسمى كسوه ليس المراد أ ن يكسوه اعلى ما يكس به الناس و إ ن م ا ما يسمى كسوه مما س اعتاده الناس في بيئتهم ومجتمعهم م ن ع ف إ ذ ا أ ع ط ا ه قميصا يعتبر ك س و ة القميص ك س والغمامه ة و ك س و ة و ا ل إ ذ ا ر ك س و ة أ و الرداء ما يلبس فوق ا ل إ ذ ا ر أ ي ض ا يعتبر ك س و ة نعم و أ م ا الخف فلا يعتبر ك س و ة و ا ل ك ف ا ز ما يلبسه ا ل إ ن س ا ن في يده ما يعتبر ك س و ة و ا ل ب ن ط ق ة ما تعتبر ك س و ة وما يلفه ا ل إ ن س ا ن على وسطه والقننسوه اي ا ل ط ا ق ي ة ما تعتبر ك س و ة ف إ ذ ا يجب عليه أ ن يكسو ع ش ر ة مساكين ما يسمى ك س و ة لو ك س و ا قميصا يعتبر ك س و ة ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يكسوها ثوبا ك ذ ا الذي يلبس ا ل ز ج ا ج ة هذا كسوه وزياده لكن طبعا غير قابله ل ل ت ج ز ئ ة إ ذ ا أ ر ا د أ ن يكسوه ثوبا كاملا هذه كسوه و ز ي ا د ة لكن أ ر ا د أ ن يكسوه إ ز ا ر ا وحده هذه ك س و ة في ا ل ع ر ب تسمى ك س و ة ي ل س ه ا الانسان ويطول بها عورته ويستفيد منها ف م ي ص وحده يعتبر ك س و ة فاذا كسروا ثوبا ك ا ب ل ا مثل ا ل د ج ا ج ة هذا ك س و ة و ز ي ا د ة لكنه لو اراد ان يكفر به غير قابل ل ل ت و ا ا ثمن ل ج ا الثمن يصيحوا يعتبروا لا يعتبروا واحد بالعجرة ة مسكينين عن قد ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يكسوى ب ا ل أ ت و ا ب ف إ ن ه ي ك س و ع ش ر ا م س ا ك ي ن عشراته و ا ب قالوا لي س ل ط في هذه ا ل أ ط و ا ب أ ن تكون ص ا ل ح ة ل ل م د ف و ع ل ه ف ي ج و ز أ ن يرطل ك ب ي ر سراويل ص غ ي ر ة و ي ج و ز أ ن يرطل ص غ ي ر ك ب ي ر ة ل أ ن ه ليس من ا ل ش ر ط أ ن ي ت ع م ل ه هو صغير ن ا مديرتو ي هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه إن شاء هو ه ه و إ ن شاء استعمله إ ن كان يصلح له و إ ن شاء ك ث ا ه ل آ خ ر ك ث ا ه ل أ و ل ا د ه ك ث ا ه ل أ ف ر ا د ه أ س ر ت ه لا مانع من هذا ك ث ا ه لاهله كل هذا جاهز فلا يشترط أ ن يكون الشيء الذي يدفعه ا ل إ ن س ا ن متناسبا مع ا ل آ ف ر مع المدفوع إ ل ي ه مع المعطى ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ولا يشترط صلاحيته بالمدفوع إليه فيجوز صلاحيته إليه يشترط ت ر ا و ي ل ص غ ي ر ة لكبير لا يصح له ويجوز قطن وكتان وحرير وشعر وصوف م ن ص و ف كل هذا يجزئ لا ي ت ح ت م عليه ن و ع معين نعم فلو ق ل ن ا ان اقل هذه الاشياء ثمن هو الكتان فالكتان يجزئ فاذا اراد ان يخرج حرير ا ولو كان لرجل يجوز له هذا ويثاب على ذلك أ ن ي يثاب ثواب ا ل ك ف ا ر ة و إ ذ ا كان قد فعله متعمدا يريد ان يعفن إ ل ى ا ل ب ق ر ا ء يثاب ز ي ا د ة عن ثواب ا ل ك ف ا ر ة وفضل الله تعالى واسع نحن نقول له الحبير للرجل لا أجد أسكى كفارته كما طبعا وإنما الآخرين ذكرنا يعطي يلبسه يلبسه لي يعطى الكبير الثياب الثياب الطغير والطغير الثياب ثياب الحرير مع أ ن ه لا يجوز ل و ل ك س ه ا لا يعطاها ل ي ل ب ت ه ا و إ ن م ا يعطاها من أ ج ل أن ي ت س ان ر ي أو أجل من يبيعها ويستفيد من ثمنها نعم. فقال يجوز قطن وكتان وحرير وشعر وصوف مازالت في قوتها لم تذهب قوتها يجوز له أ ن يكفر بها ما دامت تعتبر ت س و ة قال ولبيس لم تذهب قوته ف إ ذ ا ذهبت قوته بحيث صار مسحوقا عند ذلك لا يجزئ التكفير به ف إ ن عجز عن ا ل ث ل ا ث ة عجز عن ا ل ت ع ت ا ص أ و ا ل إ ط ع ا م أ و ا ل ك س و ة عجز عن ا ل ث ل ا ث ة لم يستطع أ ن يكفر بواعده م ن ع ن د ذلك يجب عليه أ ن يصوم ليس يجوز له و إ ن م ا يجب عليه أ ن يصوم إ ذ ا أ ر ا د أ ن يكفر طبعا إ ذ ا كان ا ل آ ن ع ا ج ز ورجى أ ن ي أ ت ي ه مال غدا ليكفر به م ا يجب عليه الصيام الان لكن ما عنده مال ولا يرجو مالا ي أ ت ي عند ذلك يجب عليه أ ن يصوم ث ل ا ث ة أ ي ا م ك ف ا ر ة عن ذنبه هل يجب التتابع في هذه ا ل أ ي ا م الثلاثه يجب عليه أ ن يصومها م ت ت ا ب ع ة قال أ ص ح ا ب ن ا ولا يجب تتابعها في ا ل أ ظ ه ر من قولي ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه و إ ن غاب ماله عنده مال لكنه غ ا ئ ب ليس موجودا بين يديه الان آ ن م س ف ة الغياب ي ع ي م س ا ف ة القصر أ و ما دونها يعني سوف ي ت أ خ ر ماله ليحضر بين يديه أ و ليستطيع أ ن يستعمله طبعا ا ل آ ن هذه ا ل أ ح ك ا م يعني صارت فيها شيء من التغير ي يعني كانت فسافة الزمن الماضي حوالي 90 كيلومتر يحتاج يوم يتفيه يحتاج يوم يتفيه أراجع كانت الزمن الإنسان منها كامل كامل فسافة القطس لإحضار المال منها إلى يوم كامل وقد لا يحتاج إلى يوم كامل وقد لا المسافر إلى إلى إلى وقد وقد 90 فاذا ه اراد أ ن يسافر على الجابه فيحتاج ل أ ك ث ر من عشر ساعات يحتاج ليوم كامل ولذلك قالوا اذا كان ماله على م س ا ف ة القصر دون م س ا ف ة القصر لا يجوز له أ ن يكفر بالصيام ل أ ن ه يعتبر كالمال الموجود بين يديه ف إ ذ ا زاد عن م س ا ف ة القصر صار وراء م س ا ف ة القصر ق ا ل ج ز له أ ن ي ص و م في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن المال بعيد اليوم تغيرت هذه ا ل أ ح و ا ل ا ل آ ن يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يسحب أ م و ا ل ه وهي على بعد آ ل ا ف ا ل أ م ي ا ل يستطيع أ ن يسحبها في نفس ا ل س ا ع ة وبناء على هذا فلا نستطيع أ ن نقول هذا الحكم ا ل آ ن هذا الحكم ما زال موجودا ما يتغير الذي لا يوجد عنده أ ر ص ل في الخارج ولا يستطيع أ ن يحضر ماله ب س ر ع ة الحكم مازال موجودا ً ا ل ح ك ما م زال موجوداً ما تغير ك ل إ ن س ا ن الذي ما يوجد عنده س ا ع ة ي ت ع م د ه ا ي ت ن ب ه على ص ل ا ة الفجر ما الذي يكلف به يكلف من يكلف السماع من المؤذن اذا ل م ج ا ء دخول الوقت وخروجه ساعة ساعة؟ أما إذا كانت عنده ساعة يعلم دخول الوقت وخروجه بطريقتين المؤذن ما زالت طريقته م و ج و د ة يعلم دخول الوقت ب س م ا ع الاذان ويعلم بطريقه ث ا ن ي ة وهي ا ل س ا ع ة التي بين يديه وكذلك المال إ ذ ا كان هذا الانسان المعاصر ا ل آ ن ما عنده ا ل أ ر ص د ة التي توجد عند ا ل آ خ ر ي ن ما عنده ا ل و س ي ل ة التي يستطيع هواتفها أ ن يحضر ماله ب س ر ع ة م ل ما زالت وسيلته كوسائل ا ل أ خ ج ل ي ن يحتاج حتى يحضر ماله ب م ك ا ف ة القصر إ ل ى زمن طويل هذا يجزئه أ ن يصوم وهذا موجود كثير من بلاد العالم غير بلادنا بلاد ا ل ف ق ي ر ة في العالم في أ ف ر ي ق ي ا في جنوب شرق آ س ي ا في أ م ا ك ن ك ث ي ر ة ا ل إ ن س ا ن في الصين الانسان المعاصر اليوم ك ا ل إ ن س ا ن الذي كان يعيش قبل خمسمئه عام في بلادنا يستطيع في يسحب يجب, يجب يكثر في الصيامة أن أن منه لحظة ما هذا كل لو ويقول والله أ م و ا ل م و ج و د ة في م ث ل السعوديه في ا ة ع ل بعد م ك ا ف ة القصر أ ن ا اكثر و سيما قلته لا أ ن ت لا تستطيع تعظر ما تريد من المال بلحظات و م ن ا ء على هذا فلا ي أ ت ي فيه هذا الحكم هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ح ر ا ر ب ا ل ن س ب ة للعبيد نتكلم ع ل ى الموضوع هنا ل أ ن ه مذكور في الكتاب باختصار العبد لا يملك مالا وبناء على هذا ما يستطيع أ ن يكفر بالاطعام أ و ا ل ك س و ة أ و الاعتاق لكن إ ذ ا ملكه سيده طعاما أ و ب ل ك ه ك س و ة وقلنا يملك بتمليك السيد له يجوز له أ ن يكفر بهذا ولا يكفر عبد بمال الا اذا ملكه ّ شيده طعاما وحفه وقلنا يملك بل يكفر بصوم وان ضره ضَرَّهُ ب أ ي شيء يضره يضره بقوته يعني ما يصير عنده ا ل ق د ر ة على العمل ك ا ل ق د ر ة حينما يكون صائمه يصوم يكفر عن يمينه بالصيام ولو كان الصيام سيضره في العمل عند السيد نعم وكان حلف وحنث باذن سيده اذا صام باذن السيد وحنث باذن السيد صام بلا اذن حلف ب ذ ن السيد وحنث باذن السيد هذه الحاله يصوم بلا اذن او وجد, وجد الصيام ووجد الحنف بلا إ ذ ن من السيد قال لم يصم إ ل ا ب إ ذ ن ل أ ن الصيام ي ض ر ف ه عن العمل وهو حلف متعديا ما ا س ت أ ذ ن السيد وعندما حنث ي ح ن ي ث أ ي ض ا متعديا لم ي س ت أ ذ ن السيد قال فلا يقوم إ ل ا باذني و إ ن أ ذ ن في أ ح د ه م ا اذن بالحنف دون الصيام ف ا ل أ ص ح ر اعتبار الحلف وليس أ ومن ل ي ذ له فإن أذن له, إذا وإن أذن له لم فإن إذا وإن أذن انصام إلا نعم. ومن بعضه م ومن ب ع حر وله مال نوع من أ ن و ا ع العبيد ك ن اسمه المبعض فانما يوجد عبيد م ا يوجد رقيق لكن ما الذي ماذا يوجد لنا في الدنيا وله وسائل كثيره ة ل وسائل كثيرة من جملتها ان يعتق ا ل إ ن س ا ن م ص ي ب ه في عبد مشترك بين ه و ب ي ن إ ن س ا ن آ خ ر وعاجز ي ا ل إ ن س ا ن ا ل آ خ ر عن اعتاق نصه ما يريد اعتاقه وعاجز ي المعتق للنصف عن أ ن يدفع الثمن لشريكه عند ذلك يصير الانسان مباعضه وسائل التبريد ك ث ي ر ة هذا المباعض نصفه حر ونصفه رقيق يملك مالا بنصفه الحر مثلا ويعمل يوما ويخدم عند سيده الذي يملك نصفه يوما لان نصفه الحر يعمل به والمال الذي ي ك س ب ه بنصف ي و م الحر يكون ملكا له وبناء على هذا قال اذا وجد له مال ف إ ن ه يكفر بطعام أ و ك س ب ه ولكنه لا يكفر بالاعتاق ل أ ن ه مازال رقيقا ه ذ انواع ب ا ل س الإنسان ب بأحد بادي مرتبة ة للكفارة خلاصة أحكام الكفارة أن يكفر بأحد الثلاثة الكفارة الخطال الأمر أحكام يكفر في فإذا عنها صارت الكفارة مرتبة إلى ولا يجد له أن عجز ي ن ت ق ل إلى ل ولا له ص ي يجد يقوم ا مدام قادم م أن ل ى خطرة اليمين ا الثلاثة الكفارة ل ل أنواع ك ث ي ر ة جدا وصوره م ت ع د د ة ولا يكاد يوجد إ ن س ا ن في الدنيا مهما اوتي من ا ل ق د ر ة على جمع ش و ر اليمين ل يوجد إ ن س ا ن قد جمعها ويستطيع جمعها ل أ ن العقل البشري ي ت ح ن ن في الايمان مثل الطلاق مثل انواع المعاملات والعقود مهما حاول ا ل إ ن س ا ن أ ن ي ت ح ن ن في جمعها ما يستطيع أ ن يسيطر على ع ق ل البشري لان ا ل إ ن س ا ن يبتدع أ ش ي ا ء ج د ي د ة ما خطرت في باب إ ن س ا ن وقد ذكرت لكم أكثر الإمامة من مرة أن أ ب ا الحسن الماوردي رحمه الله تعالى من اصحاب أ الوجوه في المذهب قال جمعت كتابا في المعاملات ذكرت فيه كل ص و ر ة قد ذكرها الفقهاء وذكر فيه صورا لم تخطر ببال أ ح د فحننا في إ ب د ا ع ه ا واستخراجها وقال في نفسه سوف لا تقع و ا ق ع ة من العقود إ ل ا ويوجد ن ا حل في هذا الكتاب فما أن أتم باله ي ر ج لو قد تعاقدا على ن ع من انه ل قال ع ق د ف ظ ر ت الكتاب في وإذا ب ذ ه استمر ل ل ص و ر ة ي و و ج د زياد ة فيه فليست عمله فما باله لأنه ت فما م بعد شهر أ و بعد س ن ة لا شك سيجد صورا كثيره ليست موجوده فيه صوره غير متناهيه وكذلك جيد ولكن حاول الفقهاء ما امكنهم ان يضعوا ضوابط لصور الايمان ضوابط ضد ا ل ط ل ا ه نحن ما نستطيع أ ن نوجد حكما لكل ص و ر ة ي أ ت ي بها البشر ل أ ن الناس يحدثون صورا ما خطرت في ب ا ل ي المتقدمين ولا في ب ا ل ي المتاخرين ما بالي أبداً. نعم ولذلك سيكون ضوابط في بعض ا ل أ م و ر في السكن و ا ل م س ا ك ن ة و ا ل د و ر في بعض ا ل أ م و ر في ا ل أ ط ع م ة و ا ل ا ش ر ب ة في بعض ا ل أ م و ر ب أ ش ي ا ء أ خ ر ى ض ر ط ه ا الفقهاء ب ض و ا ب ط يستطيع ا ل إ ن س ا ن من خلالها إ ذ ا وقعت عنده ص و ر ة من صور الايمان أ ن يقيسها على هذه ا ل ض و ا ب ط أ و على هذه الصور ا ل إ ج م ا ل ي ة التي سيذكرونها ونبدا أ ب ل س ك ن و السكن و ا ل م س ا ك ن ة والدخول والخروج يعني ن ب د أ ب ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ت ع ل ق ة بالبيوت و ا ل د و ر أ ن ي س ك ن فيها منفردا أ و أ ن يسافر بها إ ن س ا ن ا اخر يدخل إ ل ي ه ا يخرج منها ماهي الدور البيت المبني من إثمنت لا شك أنه ب ي ا ل ب ي ت ا ل م ب ن ي من ت لا شك انه بيتا سبروا كلمة أبعد ع من كلمة ل ا بيت ا ل خ ي م ة ا ل م ب ن ي ة والتي اعتاد الناس على السكنى فيها كل البشر كانوا يسكنون الخيام ثم تركت الخيام الى البيوت هل الخيام مازالت تعتبر بيوتا الان ام لا تعتبر بيوتا ولا شك ان الخيام تتفاوت تفاوتا ك ب ي ر ة ولذلك لابد لنا من ضوابط نضبط بها هذا الموضوع قال الامام النووي رحمه الله تعالى ح ل ف لا يسكن دارا ولا يقيم فيها لا ي في قال ي ي م ف ه ق ا فليخرج في الحال او والله لا اقيم في هذه الدار يجب علي ان يخرج في الحال بنيه التحول ليتخلص من الجن وان بقي أ ه ل ه ومتاعه في البيت م ا يضر وحلف على نفسي قال لا أذكر في هذه الدار أو لا اقيم ل لا د ا ر أو أ فيها نعم ف إ ن م ت ث بلا عذر ح ل ث في يمينه وان قل ا ل م ك ت م ر لو وقف ليشرب مثلا قال لي قال مقيم يقيم العرب صار اسمه كان في آخر الدار الدار لا لأنه لو طويلة حلف أن منها بها آخر وفاشر بالخروج استمر حتى يخرج منها يمشي في لدقيقتين وهو حتى لا يضره ل أ ن ه لا سبيل إ ل ي ه ك ف يعمل ي خ ر ق الجزاء ويخرج منه لا يمكن لابد له أ ن يمشيه لكنه لو كان بقرب الباب وحلف الا يقيم بها وشرب لنصف د ق ي ق ة يعتبر ح ا ن س ا ل أ ن ه هناك مضطر للبقاء فاشر الخروج إ ل ا أ ن ه مجرى بدقيقه وقد يمشي ا ل إ ن س ا ن في ب ع ض ا ل د و ر دقائق إ ذ ا كانت ط و ي ل ة و ك ب ي ر ة جدا بينما لو قال والله لا أ ق ي م بها وهو قريب من الباغي استطيع ان يخرج م ب ا ش ر ة ثم جلس بهذه الشربه ربع د ق ي ق ة يعتبر ح ا ن ف ا وما قاله الامام النووي في ا ل ر و ض ة لو مكث س ا ع ة ليس مراد ه ب ا ل س ا ع ة الساعه ا ل ز م ن ي ة التي نعرفها اليوم و إ ن م ا مكث زمنا يعتبر فيه بالعرف يعتبر فيه مقيما ولم يكن مرادهم في الزمن الماضي ب إ ط ل ا ق ا ل س ا ع ة ا ل س ا ع ة التي نعرفها اليوم والشيء العجيب أن ا ل علماء ا ل ل غ ة قسموا اليوم إ ل ى اربع وعشرين س ا ع ة ربما يظن الذي لا خ ب ر ة عنده ب موضوعات ا ل ل غ ة أ ن المراد اربع وعشرين ساعه التي نحن ا و أبداً ن م ر ا د ه م ب ا ع القطعة ة م ن ا ل ز م ن تكون قد و ط ي ل ة و ق د تكون جسيرة فهم يعتبرون س ا ع ة شروق الشمس س ا ع ة والضحى س ا ع ة والظهر س ا ع ة والمغرب س ا ع ة والعشاء ساعه والفجر س ا ع ة الساعة الزمنية نعم حيثما وجدتم الاطلاق في كتب الفقهاء المتقدمين إ ط ل ا ق كلمه س ا ع ة فليس المراد ا ل س ا ع ة التي س ا ا ع ة ل معنا ا ل آ ن ومن عجب الاجتهادات التي ي ش ه د ه ا المتفيقون في هذا العصر واحد من الناس ر أ ي ت ه في ا ل س ع و د ي ة أ ع م ق ومنذ زمن طويل من سنوات ط و ي ل ة قالوا لي انه يعمل هذا العمل إ ي ش العمل قد ينتظر بعد المغرب س ا ع ة ويحل العشاء فلما قالوا ب هذا الكلام مع حمقي قالوا ب هذا يعني ما يجادل ا ل أ م ي ف ع ل ا هو يعني جاهل جاهل بكل معنى ا ل ك ل م ة ما يعرف شيئا لكن مشتهد جاهل ا ا ا هذا هذا اجتهادا أكثرهم جاهدا هذا علاقة بالعلم العصر لو الناس العصر فذهبوا للعشاب بعد وأشدهم في في الي كيف تصلي أكثر أكثر الناس, اجتهاداً أكثر الناس اجتهاداً نعم اجتهادا للاجتهاد المغرب、بتاعه. قلت له ايش الجدير على هذا قال كلام السعاده يتفق ا ل ل غ ة تكون س ا ع ة المغرب من اليوم الى اربع وعشرين ساعه يوجد س ا ع ة المغرب و س ا ع ة العشاء قال فاذا مرت ساعه فقد دخل وقت ا ل ر ش ا ء هذا ا ش ت ه ا ج معاصر نعم هذا ما ي ص ح فحيثما اطلقت ا ل س ا ع ة عند الفقهاء المتقدمين وحتى ا ل م ت أ خ ر منهم ب هذا المعنى ما الثمانية يريدها الساعة、800. إ ل الا إذا نصى ع ي ه إ ل إ ذ ا ن ص ى عليه يعني اليوم نحن نقول للخف ن د ة ا ل م س ع على الخف ب ا ة ا ل م ق ي م يوم و ل ي ل ة نقول ل ن ا س اربعه وعشرين س ا ع ة بساعتنا ا ل ز م ن ي ة س ا ع ة هذه ا ل م ع ر و ف ة نعم وهذا ربما يكون أ ض ب ط من اليوم والليله ل أ ن قد يختل عند ا ل إ ن س ا ن الزمن كما عندهم ساعه بس نحن نقيد ونبين ل ن ا س ان المراد ا ل س ا ع ة ا ل ز م ن ي ة و إ ذ ا كان م س ا ك ر ف... ا لو إ م م ا ا ل ن و لو ي قال مكث س ا ع ة ف إ ن ه يصير حامسا الشيخ الشربيني الساعة في زمنه كانت غير ا ل س ا ع ة في زمن ا ل إ م ا م النووي ولكن ا ل س ا ع ة في زمن الشربيني أ ي ض ا غير ا ل س ا ع ة ا ل م و ج و د ة في زمننا فهو يقول البراد بالساعة يعني الهترة من الزمن. نعم. فإن الهترة متاعه يقول النووي وإن وطلع يعني يعني سيابه البراد بالساعة الزمن بلا طلع حامث بعث عذر من نعم مكث كتبه و ل ب ي ت على أ س اخرج س أنه ي ولكن جلس ليجرب امتعته ل ش ا ي ث ل ا حينه ب ر أخرج حادثا ولو أ من البيت ق ا ل و ي ن اخرج ت غ ل ل بأسباب ا و فإن امتعته ا من البيت ت غ أ س ب ب ا ا ل خ ر و و ن س ثوبا ل م ي حالف ن ذكرت ك م وهو في آ خ ر في البيت وأراد أن يخرج أن حتى يخرج منه لمشي بخمس دقائق وعشر دقائق ما يحنث ل أ ن ه بدا أ أ ب ب س باسباب ل خ دخذ ر و ج أ الخروج نعم هذه ص و ر ة ا ل س ك ن ة هذه ضوابط ت ق ل ي د ي ة للحديث على السكنه في البيت قال ولو ح ل ف لا يساكنه ليس السكنه و إ ن م ا ا ل م س ا ك ن ة لا يريد أ ن يساكن إ ن س ا ن ا قال حيو ا لا ه ل أ س ك ن معك في دار هكذا قال ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار هل يجب عليه أ ن يخرج قال ل ان إ خرج هو فقد بر بيمينه و إ ن خرج صاحبه بر بيمينه قال لا يساكنه ما قال لا اسكن هذه الدار قال لا اساكنك في هذه الدار ف إ ن خرج أ ح د ه م ا برت يمينه ولم يحلف فان مكث س ا ع ة لو حدث لا حدث ي ت سوره ا ا في هذه ل د فخرج ح د ثانيه س ع ة ح إلا أن بنقض وكذا ر ة برة إذا خرج أحدهما برت اليمين سورة ثانية قال وكذا لو بني بينهما جدار لو بني بينهما جدار سواء كان من طين أ و من غيره سواء كان بعمله او بعمل غيره كان عنده الواح خشب وضع الواح خشب بينه وبين زميله او زوجته الذي حلف أنه لا يساكنه ا زوجته او ل حلف لا ي يساكنه انه الانسان الذي حلف انه لا يسكن معه ق ا لو ل بني بينهما جدار ولكل جانب مدخل لا يحنث في الاصح ل ي ش ق ا لاشتغاله بركل مساكنه ولو اخذ ف ت ر ة من الزمان هذا الذي قاله ا ل إ م ا م النووي هنا تبعا لما قاله الإمام الرافعي إ م م ا ا ل في المحرر رجح أ ن ه لا يحنف إ ذ ا ب د أ بعمل الجدار عندما ب د أ بعمل الجدار قال لا يحنف والقول الثاني مقابل للاصح هنا يحنف ل ي ش قال ل أ ن ه حصلت المساكنه منه لزميله حتى قام الجدار حتى قام الجدار من غير, ضرورة من غير ضروره وهذا القول الثاني الذي ضعفه ا ل إ م ا م النووي هنا في المنهاج هو الذي صححه في الشرحين ا ل إ م ا م الرافعي في الشرح ي ن الكبير ش ر ح ا ل وشرع ا ل الصلي وكلاهما على الوجير ورجحه الإمام النووي في الامام ر و و ض ة ن س ب ه إلى ل ا ج ه و و ر ع ت د ه ا ل ش الشربيني ي خ و غ ي ر ه ه ن ا ق ا ل و ا الراجح ما رجحه الشيخان الرافعي في شرحيه والنووي في ا ل ر و ض ة وهنا ن ح ت ف ى ه ذ ا الترجيع إ ل ى الجمهور وهذا هو المعتمد فما رجحه الامام النووي هنا تبع فيه امام ل إ الرافعيه في المحرر نعم ا ل ف ت و ى على ما قاله النووي في ا ل ر و ض ة وما قاله الرافعي في الشرح الكبير و ا ل ش ر ح الطريق ولو ََْ حلف َََ لا َ ي ُ س َ ا ف ِ ن ُ و ا في ِ هذه َِِ الدار َِّ فخرج َََ ح َ د ه م ا في الحال َ ج ِ لم يحنث ََُْ وكذا ََ لو َْ بني َ بينهما ََُ جدار ِ ولكل َُِِّ جانب ٍَِ مدخل ٍََْ قال ولو حلف لَا يَدْخُلُهَا فَالْآنَ الدخول وَالْغُرُوجِ الدخول وَالْغُرُوجِ لَا وَلَوْ حَلَفَ حَلَفَ صُورَ صُورَ يَدْخ عنها في الخارج قال فلا حنس ب ه ذ ا ل أ ن ه لما كان في الداخل ما دخل ولما كان في الخارج ما خرج أ و قال صور اخرى قال والله إ ن ه لا يتزوج قال, قال لا اتطهر أ و قال لا البس يعني ا ل س ي ا ر ة أ و لا أ ر ك ب أ ي ا د ا ب أ و ا ل س ي ا ر ة أ و لا أ ق و م او لا ا ل آ ن ست و ر لا أ ت ز و ج لا أ ت ط ه ر لا اربك لا أ ر ك ب لا أ ق و م لا أ ق ع د وهذه الصور يتصور فيها الابتداء ويتصور فيها الاستمرار لا أ ت ز و ج ي ع ن ي ا ل آ ن ز و ج ة ج د ي د ة ولا أ ت ز و ج وهو متزوج ماذا يعمل لا أ ت ط ه ر ي ع ن ي لا أ ب ت د ئ ط ه ا ر ة وهو محدث أ و لا أ ت ط ه ر وهو ا ل آ ن متطهر الامام الرافع رحمه الله تعالى قال ب ا ل ن س ب ة للصور ا ل س ف فاستدام هذه الاحوال أ ح و ل ا ن يعني كان ة م ت ز ج ق الله لا واستمر زواجه قال, قال أتزوج يتمر في حنيفه ة قال الله لا واستمر أتطخر ف طهارتي متطخر لأنه هو لا هو قال قال يتمر حانثة أدرس ي الامام الرافع قال في الصور الست يعتبر حادثا فالتدام هذه ا ل أ ح و ا ل حادثه ا ل م ا م ا ل ن و و رحمه الله تعالى هنا في هذه ا ل م س أ ل ة استدرك على ا ل إ م ا م الرافعي ولكن ليست استدراكاته ا ل س ا ب ق ة هي ا ل م خ ا ل ف ة ما بين المنهاج وما بين المحرر ا ل ر ا ف ع في المحرر رجح شيئا ا ل إ م ا م النووي في المنهج يرجح خلافه هذه ا ل ص و ر ة ليست من هذا القبيل قال هنا ا خ ط أ ا ل إ م ا م الرافعي ليس خطا متعمدا و إ ن م ا هو ت ب ق قلم في صورتين تبقى قلم في ص و ر ت ي ن ب ع ض صور كلام الإمام فيها س ل ي ف يعتبر ح ا م ث ة و أ م ا الصورتان ا ل أ و ل ي ا ن قال سبق القلم من ا ل إ م ا م الرافعي هنا ما أ ر ى ان ي س ت د ر ج علي قلت أ ص ح كذا قال انه ذ ه ب د ل ليست من المسائل التي يقع فيها الترجيح والخلاف قال اما ب ا ل ن س ب ة لللبس والركوب والقيام والقعود هذه تؤخذ هذه تؤخذ يقال ل ب ت شهرا يقال ركب س ا ع ة يقال قام يوما يقال قعد ساعه قعد شهرا يؤقل لكن النكاح يؤقل ما يقول انسان ت ت و ج يقول تزوجت م شهرا ع يقرع عليها يخطعها الساعة ة لأنه أصل الظهار لم مثل مثل النكاح لكن يقال أنه منذ تطهرت في ودائم ما ما مستمر ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى قلت تحميسه ب ا س ت د ا م ة التزوج والتطهر غلط لذهول غلط سهل سهل سبق قلمه فقال هذا في الكلام إ ذ ا لو قال والله لا أ ت ز و ج وعنده ز و ج ة واستمر زواجه ما يحنف بيميني يحنف لو قال والله لا أتطفر متطفر وهو وتمر ه البس الثياب ة وولاده استمر و ا في لبسها يصير حامسا لانه ي لاستطاعته أ ن ي خ ل ع ه ا طيب نظيرها طيب طيب تطيب سوى قالوا وإستدامة إستدامة ثم قال والله لا اتطيب م م ك ن متطيب في السابق هل يعتبر ح ا ن ث ا ً قال ل ايضا أ ً هذا كيف ي ت ح ل ص منه ا ل إ ن س ا ن هذا ليس ثوبا ي خ لا ع سبيل الى التخلص منه ولذلك قال لا يعتبر ح ا ن ث ا ً م ر ب م ا أ ت ى في هذه, هذه لذاتها يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء نعم وصوم الوكذا وطء وصلاه هذه الامور ا ل سل... ث ل سل... ا ث ة لو حلف الا يفعلها و ت م ر فيها ف إ ن ه لا يعتبر حادثا ا ل آ ن متى يعتبر صور ج د ي د ة معنا متى يعتبر ا ل إ ن س ا ن د ا خ ل ا قال والله لا أ د خ ل هذه الدار متى يعتبر د ا خ ل ا إ ذ ا مد راسه من ا ل ن ا ف ذ ة يعتبر داخلا هل يعتبر حادثا اذا وضع رجله في البيت قال والله لا ادخل ومد نفسه الى من داخل الباب هل يعتبر حانسا حنث بيمينه هذه ام يعتبر قال حلف لا يعتبر حانسا ل الباب ر أمام قال حنث بدخول جهليز دهليز خ ل أو ج لا بدخول طاق قدام الباب هذا الطاق هو ا ل ل ي كان يعقد مثل المذاكره التي توجد أ م ا م ا ل أ ب و ا ب نعم هل يعتبر حادثا اذا د خ ل ف ي ه اقل لا. لانها لا تعتبر و ا من البيت لا بدخول طاق قدام الباب ولا بصعود سطح غير محوط إ ذ ا كان السطح محوط طاق من البيت ان السطح غير محوط فهو يعتبر و ا داخل البيت ويش نظير هذا نظير هذا ا ل ص ل ا ة على ص ط ح ا ل ك ع ب ة اذا كان الجدار مرتفع فانه تصح صلاته اما اذا كان الجدار غير مرتفع فلا تصح صلاته نعم لا بدخول طاقه قدام ا ل ب ا ب ولا بصعود ص ط ح غير محوط اذا كان السطح غير محوط فانه لا ي ح ن ف وكذا محوط في الاصح غير محوط اتفاقا المحوط أ ص ح ا ب ن ا لهم في هذا قولان قالوا ا ل أ ع ر ا ف ج ا ر ي ه ما يسمى بيتا الا إ ذ ا كان ضمن البيت من الداخل واما السطح سواء كان محوطا وكان غير محوط فلا يسمى بيتا فليق من, من اصحابنا قال لا اذا كان محوطا ولو ما كان له ثقب فانه لا يعتبر بيتا الأصح لما من لم يقال ا ل م ح و ط وغير ا ل م ح و ط ل ا ي ح ن ف به ل أ ن العرف لا يسمي البيت بيتا إ ل الا إذا كان ه سقف إ ل إ ذ ا كان له سقف ف افتراط العرف لا يساعد في وإن وموضوع كان لأن الأيمان عندنا مبني باللغة ربما هذا ما لا يساعد هذا الأعراف لا التطفح بيتا ا ا يطلق عليه على يطلق عليه على ل ر تسمي ع عندنا موضوع الايمان مبني على العرف ولاسيما اذا كان العرف مطردا ض ف إ ذ ا اضطرب العرف عند ذلك نلجا إ ل ى ا ل ل غ ة بخلاف غير الايمان ي م ن والندور غ ر ا ل ي والنذور اصد فيها أ ن لا تحكم فيها ا ل ل غ ة ما لا ضابط له في ل ل غ ه ولا في الشر يلجا به إ ل ى العرف كلا الايمان والنذور ف إ ن الضابط فيها العرس ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يتكلم بالمتعارف عليه أ ك ث ر مما يتكلم بالمسائل ا ل ل غ و ي ة ولا سيما في عصرنا العصر الذي ن س ي ت في اللغه ة نعم ولذلك ن عندكم في ال... في ال... في ال... معنا بعد قليل بن ا كتاؤل للإمام العرس السلام كنوا في سيلتي قليل بعد إن شاء الله إلي علامة بني الإمام شاء الشاكري الله علامة م ويذكر ض و ع ا ل م ا ا ن ن و ل و و ر العرف هل على على النغة بناها أم س ي الشارح هذا الكلام الذي ذكرته لهم لو, لو ادخل يده او راسه أ و رجله لم يحنث ف ي وضع رجلين فيهما وضع رجلين لكن ا ت م د عليهما جالسا على ولو كان جزء من ج س د ي في الخارج قد يعتبر حادثا اما لو مد رجليه الى داخل البيت ولم يعتمد عليهما ما, ما يعتبر حادثا هذا في ص و ر ة البيت او صورة الـ ما دام البيت قائما ف إ ذ ا هدم ا ل ب ي ت ه د م البيت آ ن ا ل هل يحمث بدخوله قال ولو ا ن ه د م ف د خ ل قال هل بقي من البيت شيء أ و لم يبق من البيت شيء قال إذا بقي إذا الأساس الشيطان ما, قائمة ما, زال يسمى في العرف بيتاً ما دامت اسسه قائمه واذا صارت فضاء هدمت كلها لم يعد لها وجود نهائيا قال في هذه الحاله ما يعتبر حادثا لو دخل الانسان اليها ا قال وكذلك لو جعلت مسجدا ح أو بستاناً, أو, أو, حماماً او بستانا لانها ما عد تسمى بيت فلان أ و لم يعد يطلق عليها اسم البيت هذا ب ا ل ن س ب ة للبيت إ ذ ا كان بيتا مطلقا أ م ا الان اذا كان البيت مختص ب إ ن س ا ن معين أ ي ض ا له ص و ر م ت ع د د ة قال والله لا أدخل د ا ر زين ه ك ذ ا قال لا أ دار خ ل د زيد ن قال حيث ب خ و ل بملك ه يسكنها ما لا أ د خ ل دار زيد دار ا لكنه ه هذه ا الدارة زيد ت س ب لو التي يستأجرها م اراد يسكنها بملك لا بملك ر وغطب لأنه قال لا ل لكنه دار أراد بيمينه هذه قال والله لا أ د خ ل دار زيد و أ ر ا د باليمين مكن زيد المكان يتكن فرق ما بين فاذا ي زيد ه فرقة م بين ر قال والله لا ادخل دار زيد لا زي يحنث الا بدخوله دارا يملكها زيد ل ك ن و قال والله لا ادخل دار زيد و أ ر ا د بيمينه قال نرد باليمين المكان الذي يتكن زيد يريد مسكنه عند ذلك يعتبر حانيثا ذلك قال ويحنث بما يملكه ولا يسكنه لو قال والله لا أكل د ا ر زيد ودخل دار زيد لكن زيد ليس ساكنا في هذه الدار قال يحنث ل أ ن ه يذكر بزيد قال لا أذكر د ا ر د ا ل ل الدار أذكر التي يسكنها زيد الا إ ذ ا أ ر ا د أ ي ض ا مسكن زيد عند ذلك لا يحنث إ ل ا بالدار التي يملكها ولو أو... ي فيها يمذكها س ك كان ن فإذا و ا يسكن فيها ل حلف لا ي س ك ن ر دار زيد او لا يكلم عبده أ و لا يكلم زوجته مثل ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى لكن الفرق بينها وبين هذه أ ن ه ن ا باع البيت زيد باع البيت وطلق ا ل ز و ج ة واعتقل عنه ا وقال والله لا ا س ك ل دار زيد لما حلف كانت الدار زيد لكن زيد ا باعها ل و ك ل م زوجه زيد طلقها زيد ا ع ت ق العبد هل يعتبر حانسا ام لا قال ولو حلف لا ي س ك ل دار زيد او لا يكلم عبده او زوجته فباعهما او طلقا فدخل وكلم لم يحنث لانه لما كلمها ل ل ز و ج ة ما كانت زوجه زيد ولما كلم العبد ما كان عبد ا زيد اذ ب ا ع ه ا او اعتقه ولما دخل الجار ما عادت دارا لزيد وانما كان جار رجل دار اخر او انسان اخر نعم الا ان يقول داره هذه قال والله لا يقول دار زيد هذه عند ذلك ا ل ا ش ا ر ة كانها تلغي الملكيه وبناء على هذا لو دخل الدار في ملكه او في ملك غيره يعتبر و ا حانسا او زوجته هذه فاذا كلمها صار حانسا ا لزوجيه معدلاقين امامها ف كانه قال لا اكلم هذه الذات فاذا كلمها حانسه او عبده هذا فيحلب كلا ان يريد ما دام في ملكه قال نفس عبد زيد هذا و أ ر ا د ما دام في ملكه ما يكلمه إ ذ ا عتق أ و باعه ل و ك ل م ز و ج ة زيد هذه و أ ر ا د بها ما دامت على عصمته ف إ ذ ا قلق عند ذلك لا يحلف اذن نحن نرى أ ن ا ل ن ي ة هي التي أ و ل ا ا ل ع ر ف وثانيا وراء ا ل ع ر ف النيه ة نعم ولو ل ح لا يدخلها من ذا الباب قال والله لا أ د خ ل هذه الدار من هذا الباب فنزع الباب ونصب في موزع آ خ ر خ ل ا ن ا هذا الباب و ع ط ي ن ا في مكان آ خ ر دخل المكان ا ل آ خ ر هل ي ح ن ث أ م لا ي ح ن ث قال لا يحنف في المكان الثاني ل أ ن مراده بالباب ا ل مدخل إ ل ى هذا البيت ولم يرد به هذه ا ل أ خ ش ا ب ا ل م و ض و ع ة في هذا المكان ولو ه ذ ا ا ح د د ي م ض و ع في هذا ا ل م كان ولم تخل في الخشب أ و ولا ل غير موجود ف إ ن ه ي ح م ر ل أ ن المراد بالباب هي ا ل ف ر ج ة التي تكون في الساتر داخل ومن داخل الى خارج ف ق ا لا ل يدخل و الزاره ا من هذا الباب مش المراد الحديد و إ ن م ا المراد ا ل ف ر ج ة ا ل م و ج و د ة في ا ل ا الآن ث ل ن ب س ب ة ل أ ن و ا ع ا ل ر ه متى يعتبر البيت بيتا قال الله لا ادخذ بيتا قال حمس بكل بيت سواء كان من طين او حجر او اجر او خشب او خيمه, أو خشب أو خيمة ولبعض اصحابنا كلام في بعض هذه الامور لان الخيمة مثلا في عصرنا هذا في الخيمة صغيرة من الخيام التي تتعملها عصرنا هذا من في في صغيرة ا ل أ و ل ا د الصغار هل تعتبر و ا بيتا أ و لا تعتبر و ا بيتا الراجح هنا أ ن الجميع يعتبر و ا بيتا أ و لا ي د و ا بيتا حالف لكل بيت من طين أ و حجر أ و اجر أ و خشب أ و خ ي م ة سواء كان ا ل ح ا ر ف حضريا أ و بدويا قال أ ن اسم البيت يقع على ذلك ك ل ح ق ي ق ة في ا ل ل غ ة يقع على هذا ح ق ي ق ة في ا ل ل غ ة كما لو حلف لا ي أ ك ل و الخبز ف إ ن ه يحمل ن ن بكل أ ن و ا ع الخبز فما كان متخذا من قمح أ و متخذا من شعير ه نأكله خبز الشعير لكنها مع ما الخيمة الشعير بعض الأعراف بعض الأعراف تعتبروا أننا يأكله أو أيضاً نحن نحن نسكنها لكن غيرنا يسكنها وكونها كبيرة أو صغيرة ربما تختلف في بعض لكنها لا لا ربما وكذلك تختلف كبيرة خبز غير صغيرة في في بيتا وبناء على هذا قال يحنى بكل ما ذكرناه ل أ ن ه يطلق عليه م بيت في ا ل ل غ ة قال ولا يحنث بمسجد وحمام و ك ن ي س ة وغار جبل ل أ ن ه ا لا تسمى بيتا أ و قال والله لا أ د خ ل على زيد ن الآن هذا والله المرة الصورة الأولى التباعنا الآن والله الصورة الأولى أ خ ل دارا لانه لا غ ج ب ان ا ل و ن ل لا أ د خ ل على ز ي ن ف د خ لبيت في ه ز ي ن وغير زيد ن لبيت في ه زيد وغير ز ي ن قال حنيه قال و الله لا أدخل على ز يجب ان يكون لديك فجاه ل ف ي ا ل ح ق ي ق ة على زيد ن و ج معه آخرون لا يغير الوضع آخرون يغيرو و و لا للحقيقة قول في ضعيفا ً إ ن نوى الدخول على غيره دونه لم يحنف وعرف ان الزيد موجود في البيت ودخل على الزيد م و و ج فصار حادثا ف ا ً قول ل لو قال يدخل إلى البيت قال لك إنه ما يدخل على داخل على الآخرين الزوض الضعيف لأنه لا نوى نويته أنا إنه يحنب ما هذا بدأ زيد لكنه صح أ ن ه يحنف ل أ ن ه ق ا ل ف ي ن ي لا أذكر ادخل ت على زيد بالحقيقة ا ولو نوى انه م ا ل ا داخل عليه داخل على غيره من الناس لكن في الواقع ونفس ا ل أ م ر و داخل عليه قال فلو جهل حضوره قال والله لا فخلاف حمص الناس اذا ل حلف الانسان على شيء وحنس به ناسيا قال اصح ناسا عدا ا ل ح ن ص وكذلك لو جهل حضور زيد قال والله لا أ د خ ل على زيد فخليته ما عرف ب م ف ي ا د جيد ه فوجد زيدان في البيت قال ما يعتبر ح ا ا زاد في شيء ل إ م ا م ا ل ن و و ي поставه م قال, قال والله ا و ح لا ف ل اسلم على زيد مر على جماعه وزيد موجود بينهم قال السلام عليكم إِنَّ önмиَلْ إِلاْكُماorbُ وليس و ح ل لَا ف ل م على ي ه م فَسَلَّمْ ل ع قَوْمٍ. زيد قال السلام عليكم قال بينه يصير ح ا ن س ا في ا ل أ ظ ه ر ل أ ن ز ي د ا موجود بينهم والسلام وقع عليه كما وقع على غيره من الناس وصلى وعلى وصحبه الله على آله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه